أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م ا ل ل ه ن و ر ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر نوره ض مثل م ك ك ش ا ت ف ي ه ا مصباح ا ل م ص ا ح في ز ج الله ج ة ا الحسنى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 يجزيهم الله أ ح س ن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء, يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أ ع م ا ل ه م كسراب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 ا ل ل ه يسبح له من في السماوات و ا ل أ ر ض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله م ل ك ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و إ ل ى ا ل ل ه ا ل م ص ي ر أ ل م تر أن الاسلاميه ل ه ب ا ث ؤ ل ف ب ي ن ثم, يؤلف بينه ثم ثم يالف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد وينزل من السماء فيها موسوعه ن من برد فيصيب به من يشاء ي ا ء يكاد س ن ا ب ر ق ه يذهب ب ا ل ب ص ا ر ي ق ل ب ا ل ل ه ا ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر م و ا ل ل ه ا ل ل ل ل ي و ا ن ه ا ر ب ن ف ي ذ للعلوم ك ب ر ة أ الاسلاميه أ ب ص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 يخلق ا ل ل ه م النابلسي ل ل ه ع ل ى ك ل شيء ق د ي ر